يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وَلْيَأْنِ يُغْنَى النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اتَّقَى فَلَهُ مَغْفِرَةٌ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَا تَعْبُدُونَ لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه تِعْقُمُ تَعا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى يَوْمَ تَعْقُمُ تَعا حَسَنًا ذي فضل فضل وان تولوا فاني اخاف وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ <تصفيق> أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُونَ أَلَا حِينًا يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا